أربعة؟ استمع إلى الأسئلة والأجوبة ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور لماذا يحس أحمد بالقلق؟ لأنه يتأخر عن موعده لماذا يحس محمد بالاطمئنان؟ لأنه يصلي لماذا يحس كمال بالسرور؟ لأنه في العطلة لماذا يحس عمر بالتعب؟ لأنه يعمل كثيراً لماذا يحس علي بالحرارة؟ لأن درجة الحرارة مرتفعة جداً